عبية فخر عبية وهوها يجري في دمين لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكنها حب كما امني لم تجادل براقه رغم الازمات عبق نور شالوا رايات وهم الأزمان لها عبقوا أعوذ بالله بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد عشر في المصرين على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على متبعمل إحسان إليه ودين مباد المؤلف رحمه الله ونفع عنه وإياكم عنه فعال باب الأبعال قال رحمه الله الأفعال الثلاثة ماضي ومضارع وأمع نحو ضرب ويضرب وضرب قال الشريح الأفعال وأنواعها وأقول يقسم الفعل إلى ثلاثة القسم الأول الماضي والله يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم هذا هو الماضي لا يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم نحو ضرب شيء وقع في الماضي ولا سار وفتح وعالمه هذه افعال ماضيه القسم الثاني المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمان التكلم أو بعدها يسمى زمان التكلم أو بعد التكلم هذا يسموه المضارح ليوقع زمان التكلم أو بعد زمان التكلم نحو يضرب يعني ينصر يفتح يعلم يحسب يكرم القسم الثالث الأمر وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلف نحو أضرح أنصر أفتح أعلم أحسب أكرم حانا لأفعل أفعل الأمر وقد لك فيه أول كتاب هذا التقسيم وذكرنا لك معه آنامات مع آنامات قسم من هذه الأقسام الثلاثة آه آه. آه الآن أحكام الفعل وشها؟ قال رحمه الله الماضي مفتوح الآخي أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازب قال الشرح بعد أن بيان المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكامه كل نوح منها فهذا حكم الفعل اللاضي البناء على الفتح دائما يكون ببناء على الفتح وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر يكون في الفعل الظاهر الصحيح الآخر الذي لم يتصب به ويجمع ولا ضمي الرفع متحر وكذلك في كل ما كان آخره واوا او ياء نحو أكرم. أنا فعل ماضي اكرم أنا فعل ماضي. الفتح قدم سافر نحو نحو سا. سافرت زينب سافرت زينب هذا فعل ماضي مبني الفتح حمل سعاد وله اراضيه شاقيه نحو صاروا وبذوا على من اللي على لا ان ولا ولا, ولا, ولا. وان الفتح المقدر فهو على ثلاثه ثاني واحد يكون مبني على فتح مقدر وهذا في كل ما كان اخره الفا نحو دعا ذا في الماضي المبني على <تصفيق> <الـ ها>؟ <تصفيق> على ال <تصفيق> <على> التعدل <الأليف. تعلي> <تعلي> كذلك في الماضي المبني على فتح مقدر فكل منهما في الماضي مبني على فتح مقدر الالف ما من ظهوره التعذر سعا اخيرها هذه دعى لا تقدرش تتكلم بيها وكلمه مبني على فتح الفتح المقدر واما أن يكون الفتح مقدر للمناسبة اتصل وذلك في كل فعل ماضي اتصل به وجناحه نحو كتب الاصلها كتب ولكن لما كان جناحه قلوا كتبوا فعل الله مبني كتبوا وساعدوا فكل منهما فعل الله مبني على فتح مقدر على آخرين منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة وهو ينجمع مع كل منهما فاعد مبني على الشكون في محل رحم كتبوا هذا الألواء وهذا فعلي أقول هيا كتبها كنت كتبها صعد كتبوه وإما ذلك أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة تواني أربع متحركات وذلك في كل فأل ماضي اتصل به ضمين ورفعين متحرك كتائل ذاعل ومن المشوى نحو كاتبت كاتبت كاتبتي كاتبنا كاتبنا كاتبنا فكل واحد من هذه الأفعال في الماضي نبني على فتح مقدر نبني على فتح مقدر على آخر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العرب مثلا كاتبته هي حصلها كتبة ولكن هنا لما اتصلك للسكون لا تقدرش تتكلم بها السكون العرب هذا كتبته كذلك بسبب السكون العرب تكون نبني منع منظهور هي اشتغال المحل بالسكون العرب لدفع كراهة تواني أربع متحركات يعني كاتبت هذه كانت تدير أربع متحركات كا تا با تا تو هذه تدير أربع متحركات موجودة بل أهلا بسبب التحركات هذيك يكون الحرف الأخير وهو لا مبني على السكون بسبب سكون العرض بدفع كراها التوالي أربع متحركات فيما هو كان الكلمة الواحدة يعني هكالمواحد ولا كاتبتها ولا كاتبتها والتاء أو الناء أو النون فاعد مبني على الظلم كاتبته أو الفتح كاتبته أو الخسر كاتبته أو السكون في محلية وحكم الفعل الأمر البناء على ما يجزم به المضارعون هذا هو حكم الفعل العمل يكون مبني على ما يجزم به المضارعون فإن كان مبارعه صحيح الآخر فإن كان مبارعه صحيح الآخر ويزام بالسكون كان الأمر مبنياً على السكون وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر فالسكون الظاهر له موضياني أحدهما ان يكون صحيح الاخر ولم يتصل به شيء نحو اضري انه صح صحيح, صحيح. الاخر يكون من عنده حتى عضله والله اكتب والثاني ان تتصل به نون نحو امرنا الثاني شاكل اتصاله بنون النسوه هنا واكتبنا مع الإسناد إلى نون النسوة وأما السكون المقدرة في فعل الأمر فله مورع واحد وهو أن تتصل به ننتوكيد ننتوكيد خفيفة أو ثقيلة على أنه يكون السكون في الأمر يكون مقدر. التوكيد يعني أن تتصل به التوكيد خفيفة والله هقيلة نحو أضريبا أضريبا أو هنا من هذا السكون أكتوبا أي تصل به الله السكون المقدرة أكتوبا ونهو أضريبا هذا هنا سكون مقدرة ايه هو سو كل به نون توكي نحو توكيد خفيفا وثقينا نحو اضربن ولكن اتصل به النون هنا اضربن اكتبن نحو اضربن اكتبن صح وإن كان مضارعه معتل للآخير كان مضارعه معتل فهو يجزم بحذف حرف العلّة الأمر منه يبنى على حرف حرف العلّة نحو أدعو نحن في الألّة يتحدث وهو الواهو أدعو أصلها أدعو أقضي عونات تحدث اللّة اللّة اسعه نحن الالف وان كان مضارعه من الافعال الخمسه اذا كان مضارعه من الافعال الخمسه واي فعل على ني تبعنا هي فعول فهو يوجزم بحذف النون يعني في فعل الامر فالامر منهم يبنى على حذف النون نحو كتبا هنا نحففنون إذا كان الأفعال للأيال الخمسة أكتوب أكتوبوا أكتوبي هنا نحففو آي الي عرب تعفلوا نحففنون ببني على حففنون آي ببني على حففنون المؤكس آم المضالق الحمول آي قل فعلوا المضالع المضارع هذا ما تروى يكون في اوله حرف زي هذا فعل مضارع يكون في اوله حرف زي من اربعه احرف اربعه احرف هذه تكون ده اللحن في المضارع يجمعها قونوك انيتو يجمعها قونوك انيتو يعني ان النون والانيه والياء هذو حروف المضارع يدلون هلا حروف المضارع أليت أو قولك لأيته معنى وحد أو قولك أتينا معنى وحد أو قولك نأتي على كل حرق نادو إذا جاء في أول كلمة يدل على أنه فعلا في الهمزة للمتكلم متكلم لو مكانك انا نحو اذهل يعني انا اذهل هذاك الذي الهمزه الازاله على انه في الوضع والنو اللي متكلم نحونا دافعه ونقرا متكلم الذي يعظم نفسه من هذيك سلام حط هذا الموقف والله المتكلم الذي يعظم نفسه او للمتكلم الذي يكون معهم يكون معونه نحو نفهم نفهم هذه تفهم تكون من نفسه والله ما اه مليا قول تكون للغائب لحق يقوم زيد يقوم زيد يقوم وتؤل للمخاطب ها للمخاطب ها يقول تاكل او ال غائبه لحق تفهم يا محمد واجبك اي تفهم هذه للمخاطب تفهم تفهم زينب وجبها فالا ما تاكل هذه الحروف زائده الا ان الحروف زائده هذه انيتو والله ما ايتو حروف زائده تجي في اول الفعل المضارع اذا كانت ماشي يعني الحروف زائده بل من اصل الفعل ما يدلش على انه نحو أكلة. اكل اكل هي اصليه ماشي ادير كلمة اصليه ما يتاثرش هذا بالمباره اكل كلام الماضي لان الكلمه اصليه يعني الحرف تاع هذيب موش زي نقل النون هي ما تكون من حروف زي تبصحنا لقلا دي كلمه اصليه تفلى تفليت تفلى لأنك أصلية فعل ما أعضي هذي ما أقوله شأنك باللي رفع المضارة لأنه جي فيها حرف ده يا يناعا هذي كذلك ايه يناعا هذي أصلية ما هو يعني يناعو الشيء يزيد أو كان الحرف زائلا لكنه ليس للذلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرمة أكرمة هي. تقدم كان الفعل ماضياً لا مضارحاً يكون الفعل هنا ماضي لا مضارح لأن الحرف هذا هي سعيد وحكم الفعل المضارح أنه مؤرض حكم الفعل المضارح ان له و ارابون لا لتتصل به نون التوكيد لا تصل بينه انت يكون شيء ثقيل ادي سواء كانت ثقيله والله كانت ثقيله او نون النسوه هو يكون وضعه مرع يكون ما لكن اذا اتصل به نون التوكيد ثقيله والله الخفيفة او من النشوة فهين اتصالت به من معها عهل الفتح بنحل الفتح بنحل الفتح تعالى لا يشجانن نشجانن اهلا هيكون اهلا ببني بنحل الفتح ولا يكونن وإنتصل بهothe chilling cues بنين علي member السكون حد تعالى والوالدات يرضيح هي mouth писent الله ولكن انتصل بهث النشوة يكون ببنين البني معها السكون الحد behold having their Igna أرسل به من نسوة وإذا كان معرباً كان معرب، فهو مفروع ما لم يدخل عليه ناصبه يكون مفروع يجعل الموضوع يكون مفروع ما لم يدخل عليه ناصب أو جسم يدخل عليه ناصب يصبه يدخل عليه جسم, يدخل عليه جسم؟, يدخل عليه جسم؟, يدخل عليه جسم؟ يجسم نحو يفهم محمد يرفع فاعله هنا مرفوع على المنطقه البيضه ضمن الضمه الناصب والجزم وعلى المنطقه البيضه ضمن ومحمد فعل مرفوع بالضمه الظاهره فان دخل عليه ناصب نصبهم نحو لان يا خيبه يا خيب فعل مضارع اصلا يا خيب ولكن لما دخلت لن هذيك اللاصبه هاي لاصبه الفعل لن يخيب وقال الضابط هنا لي جازم ونقول لن لن لن يخيب مشتهد فلن حرف نفي ونصب واستقبال يا فعل مضارع منصوب لن وعلامه نصبه الفتحات الظاهرة لن يخب المشتهدون مشتهدون فعل مطبوع مع المترفين ضمة الظاهرة وإن دخل عليه جازم جزمه لأنه لم يجزع إبراهيم لم يجزع هذه أصلاف المبارعة مرفواني تجردهم الناصمي الجزمي ولكن لما دخلت له لم النركة يتغير العين الذي كان فوقه الله يرجع الجزمه يقول لم يجدع وجزمين وقلبين ويجزم ويجزع فالمضارع مجنوبنا وعلمة الجزمه السكون وإبراهيم شح المرفوع وعلمة ربية الضمة الظاهرة عين حينها تمرينات وضع كل كلمة من كلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون مصوبة وبين على ما تنصبها الجو الجو طلطة نعم؟ إن الجو طلطة إنه يطف خارج و المسبق سحر الله أفضل الغبار إن الغبارة ما يسعر بالسنة مم. الطريق إن الطريقة مسدين كانت النار مشتعلة والصبع الفسويق تخرج العالمين اللّا القُدْمَ نسست القُدْمَ بيدي علمه اللّا درست رجع الترميد وما درست مجرور دخل الترميد ما درست دخل الترميد وما درست ما درست اللّا الثوباني إِنَّ التوبين إن التوبين جديدان علامة مصد علامة مصدنية مصدنية مصدنية المخلصون <أه> يفوز المؤمنين <أه> المخلصين بالجنة إن المخلصين وبيحون نجيب قلنا ان النصب النصب للمخلصين علامة النصب هي هي تابع المسلمات ان المسلمات ان المسلمة المسلمات قائديت قائديت المسلمات, فايتاتي. فايتاتي. فايتاتي. المسلمات وضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة لحيث تكون محفوظة وبين على متى خطيها أبوك كنت مع أبيك معي أعلم تخف؟ عندك خفنة يب يب على يب أي حمال المهذبون وتجتهد الى المهدد المهددين هذه المهددات غدير المعذره وبتجديد ان المسيه خاصه وبتجديد ان المسيه خاصه القائمه مواجبنا نظرت الى قائمه هاي image video في ديو ايجيو ديو من المفترسين في سهل داب مس نعم داو تشير احمد انا تفهم عندك من يبع التسرى مع الوزن مع العج بس وزن مستديره طوم ضربت كره مستديره مستديره الى طاوله ضربت الى طاوله مستديره هذه <تبق> ان باب ال في زيت لا الكسره فاضيه الناخله ثاني ما ودجت تيبا في الناخله الثانيه ايوه عليه لا عليه هو شنو ينتظروا كل مرعي وظهنتم الفأرتين يستطيعون قضى القطة على الفأرتين على الفأرتين قاسيطة القاضي قضى القاضي يتنيه القاضي يتنيه على المتخف المتخف كسر كسر على المتخف على على اليمين واه نصا جاء كل كلمه من الكلمات الاتيه في جمله يلتموا اباوههم مؤمنين الى ولاد فمدوا اثرواهم من نعم اعترف اجيب الله سبحانه كل ما قام يقوم المستشار بمحاضره الدرس طيب اكون المستشار طبعا يوم يوم يوم الو الو ميديشن لا لا تمام تمام تمام سي الو شادو استا قالوا شيخ قلت له قديت يا شيخ قلت له على ترى طب طب والله هذا اخي طروزاته طروزاته في عظيمات عظيمات امم ايه بأضمار فعالي رفضي الله الظهر على الأخير ماذا؟ ماذا؟ الأداء؟ أداء ينفقون على أبنائيه آه ماذا على أخير نجيش نحن نجيش ثم نحن نجيش وربي يعينه الجنده هي تربي يعينه يشور على كيف كان موجد الجمله صح؟ عندك ان بقي البني هنا البني يبني الجدار على وتره ان علامه على الياء لنع من ضريه ان ابني تلميذ مجتهد ابني تلميذ مجتهد ها تمام يعني الطرفه هنا الضمه عزيز في عزيز ما نعم من دورها هي ثقه لا, لا. مش الثقه <تصفيق> بني مقدم هذه الولاد عم لقد عنده ولا سبع الاخيك رامي يعني هنا في العبارات الاتيه المرفوع والمنصوب المرفوعه والمنصوبه والمجزومه من الافعال والمرفوع والمنصوب والمحفوظ من الاسماء وبين مع كل واحد يذين علامات اعرابه استشار عمر عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم استشارت الماضي مبني على عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم فقال له بعض اصحابيه عليك بأهل العذر قال ومنهم قال الذين إذا عدلوا فهو ما راجوك وإن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر بين المرفوع والمصفوق والمجهوم بين الأفعال والمرفوع والمصفوق هي عن المرفوع مظبوط ده هو عزيزي كذلك مجروح قوي سياقهمين مجروح يستعملهم يستعملوا الموضوع فقال قال باغوا اصحابي باغوا بافور اصحابي مجروح هاي الاذا عليك باهلي العذري اهلي اهلي مجروح العذري مجروح مقتلين ومنهم قال الذين انعدلوا فهو ما رجوت انعدلوا هنا الصوت شيئين عدل غير فقط, مم. مم. فقط مم. مم. ليس من ارا رجولا ليوليه اياها القضاء فقال له اني لا احسن القضاء ولا انا فقهيهم فقال الرشيد فيك ثلاث خلال لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناء ولك حلم يمنعك من العجلة ومن لم يعجل قل خطأه وأنت رجل تشاون في أمرك ومن شاور كثر صوابه وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه, من تتفقه به اوليه انها <تصفيق> وجدوا فيه مطعما <تصفيق> <لا> هذا <لا>. راح ضرب <مش> في الماضي لا تبني ماشي ماشي له اسم في المباراه نقول الصبح الصبح تتحضر <ترجمة> <normalisation> <تسمع> لا هو اني لا شنو قاضع بابا هذا اللي سو صوت تتحضر لا رشيد في كتلازي اللي سويت مكالمة شنو شنو اللي تسوي شاف في المخ ولا ما في مساحه ولا ما ينفع ولا ما في اي حاجه يعني بس هو عنده مساحه في الاخر يعني ما في حاجه ما tu si do mo foto nemam nikog što je do je da šaura da nabre وي وي شنو لا ما هذا كيفاش يخدم هذا السيد راجل ها اي هذا يعني هبها نصحه احلام رشيد ورجل اللي يقول له القضاء قال له اني لا احسن قضاء ما نقدرش ولا انا ثقيله ما عنديش نضر قالوا راهو مجنون في كذا لا قالوا فيه في خصام يعني انت بمفهوم حسابي اي عندك شرط لك شرط والشرط هذاك يمنع صاحبه من الدنا اي عشان امور الخفيسه لانه عنده شرط ولك حل يعني ما تغضبش يمنع وكيل الاجل لان الاجل ده من صاحبه في الخطا ولن يعجل هل خطؤه دائما يطيرس ودائما وانطالقوا منوتي وشاووا في عمري شاووا الناس واللي شاو ما انا بص في عمري واللي شاو راك تواصل صابو واكلوا ذكروا كانو بلك وحده العاد باش يضلوا من تتبقىوا به كنك فورا فانا وجدوا فيه نطانات يعني ادى المهمه تاعو اللهم صل على البارئ سبحان ربك حميد السلام والحمد لله رب العالمين هو ونا هو وتسالق ودمير وربا ومن لها عبق